كتابنا الذي ندرسه في هذه الليلة هو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو شرح لمنازل السائرين الذي كتبه الهروي رحمه الله تعالى وشرحه ابن القيم رحمه الله ونحن في المجلد الثاني لأن كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو عبارة عن ثلاثة مجلدات أو ثلاث مجلدات ونحن اليوم في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المئة من المجلد الثاني في منزلة الرضا الرضا بأقدار الله عز وجل وأقضيته وباب القدر هو من الأبواب الشائكة جدا ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر القدر أن نمسك وأن لا نقول لأن العقول البشرية والفهوم ناقصة وقاسرة أن تستوعب هذه القضية بكل تفاصيلها ويقف المؤمن أن يقف على أرضية وقواعد إيمانية فيها كليات تقوده إلى حقيقة معرفة القدر واولى هذه القواعد وما ربك بظلام للعبيد وان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون في القدر احيانا قد يتصور المتصور ان الله يظلم عباده ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب كتاب القدر فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ليس ظلما انما هذا عدلا لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يرى الناس منه العمل الصالح ويطلع الله منه على طويته وعلى نيته وعلى خفاياه وبالتالي يحكم الله عليه بسوء الخاتمة لنية فاسدة أو لطوية خبيثة والقاعدة الثانية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير والله يختص برحمته من يشاء ولا يسأله أحد ولا يراجعه أحد ولا يعقب على حكمه أحد ولا ينازعه أحد وبالتالي إن من قواعد التسليم في القدر أن تسلم لله بأنه فعال لما يريد هذه القاعدة الثانية القاعدة الثالثة أن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديرا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد خلق إبليس وخلق الملائكة وخلقه لإبليس لم يكن شرا وإن كان إبليس في نفسه شرا خلق النار وإن كانت شر لكنها في بعض جوانبها عدل وفي خلق إبليس حكمة ولذلك القاعدة الثالثة الشر في مفعولاته وليس في أفعاله بمعنى هو يخلق كل شيء المف... الخلق الذين خلقهم الله فيهم الشر ابليس شر لكن خلقه الله للاختبار والامتحان وبالتالي خلق الله لابليس ليس فيه شر ولكن ابليس فيه شر فالشر في مفعولاته وليس في افعاله خلق الحيه وامتلات سما الحيه شر وخلقها لحكمه يعلمها ولو كان خلق الحية شرا محضا لماتت الحية من السم الذي فيها الحية لا تزال حية وهي تحمل سمها خلق الله كل شيء بخيره وشره ولكن الشر ليس إليه لأن الشر في مفعولاته وليس في أفعاله خلق النار والنار شط لكنها بالنسبه لخلق الله لها خير لان هذا العدل والجزاء اذا القاعده الثالثه الشر في في مفعولاته وليس في في افعاله فالله منزه عن الشر ولذلك كل شيء الذي في الكون خلقه الله بمؤمنهم وكافرهم غير انه لم يأمر بالكفر انما امر بالايمان ولذلك ارسل الرسل وانزل الكتب واحل الحلال وحرم الحرام وابطل الفساد ونهى عنه وكرهه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الحي اخواننا الحي دي فيها الشر ولا ما فيها الشر فيها شر بالضر الحي هذه فيها سموم وضار ضر شديد لكن لا نقول أن الله خلق الحية للضر فليست شر محض ولو كانت شرا محضا للسم الذي فيها لقتلها سمها إذن سمها شر إذا صاد فغير محله اللو الإنسان في حاجات ثم الحية مبتقى. كائنات ثم الحية ما يسوى حاجة وقد يكون عندها وظائف أخرى تعملها في هذا الكون نحن لا نعرف هذه الوظائف ولا نقدر على معرفة أسرار وهذه الحكم لذلك ليس كل شيء خلقه الله شر محض فابليس شر بالنسبة للخلق إحنا ابليس ما بنفهم معنا لا بنشكر ولا ذاهر ولكن لله وخلقه إبليس خير وإلا لما تميز الصادق من الكاذب إبليس هو الذي يغوي بعض الناس بمن ضعف إيمانهم فيغريهم ويغويهم وينساقون خلفه ويثبت أهل الإيمان بمخالفتهم لإبليس بل بعضهم لو سلكوا فجا سلك إبليس فجا غيره كعمر بن الخطاب رضي الله عنه واضح؟ طيب ال القاعده الرابعه القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب يحتج بالقدر في المصائب اذا وقعت اذا وقع على الواحد منا او وقعت عليه مصيبه يمكن ان يحقد بالقدر يقول قدر الله وما شاء فعل بل لو تفتح عمل الشيطان فيقول المؤمن عند المصائب قدر الله وما شاء فعل مثل الحوادث والموت والفشل، وال والفقر، وتدهور الأحوال، قيس والأمراض، مصائب يقول قدر الله وما شاء فعل، أما في المعايب أي في ارتكاب المحرمات والمعاصي لا يجوز لأحد أن يقول قدر الله وما شاء فعل، إذا صدمتك. سيار وكسرت قدمك وسألك الناس يا زود الحظوا شمي ماذا تقول لهم والله بس أنا جالس العربية بعيدة بالله جيت أقطع جاني زي الشيطان بس جرماني هناك بس ما شعرت بي نفسي اللي في المستشفى كويس بالله فلان يعني بس أنا ما عينت كنت وكنت عينت لليمينه شو وكنت عرفت حد ده كل ما في الله يتقول له داعي وراح تقولون لهم قدر الله وما شاء فعل ده كلام في محله واحد جاي من هناك سكران ترتح يزول مالك يقول لهم قدر الله وما شاء فعل هذا ما ينفع يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب لأن الله لم يأمر بالفساد إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كره الله لنا هذه الأمور ولم يأمر بها وإنما هذه حجة المشركين الذين قالوا والله أمرنا بها إن الله لا يأمر بالفحشاء وهناك وفي النحل إن الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر فلذلك يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب المعايب قلنا المعاصي معايب لأنها أمور مشينة شيء لا يليق بالمسلم والقاعدة الخامسة في القدر أن الله عز وجل قدر كل شيء وهنا انواع التقدير تنقسم الى اربعه انواع النوع الاول تقدير العلم بان الله علما يعلم كل ما سوف كل ما كائن كل ما هو كائن وكل ما سيكون الى يوم القيامه القدريه الضلال قالوا الامر بالنسبه لله انف انف يعني مستأنف يعني لما الناس يعملوا حاجه ربنا بتفاجئ مع جميع العباد بالموضوع ده ما بكون عنده بيو علم وهذا كفر الامر انف اعوذ بالله سووا بين علم الخالق وبين علم شنو المخلوق حصلت حاجه وقع حصل زلزال يقول لك ربنا ما كان بيعده بيه الناس زي ما أجهزة الإعلام عرفت برضو ربنا بيعلم لكن ما ورون أيهما أسبقوا علما حتى في قولي عرفوا في نفس اليوم ما ورون أيهما أسبقوا علما أما معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يعلم بما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر والنوع الثاني تقدير اللوح المحفوظ قدر الله كل الأمور في اللوح المحفوظ وكتب فيها لكل واحد منا أجله ورزقه وحتى سعادته وشقائه كل ذلك مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ وبيننا وبين هذا التقدير حجب الغيب بيننا وبين هذا التقدير عجب شنو الغيب بمعنى أنت لا تستطيع أن تعرف شقاوتك أو سعادتك لكن الله جعل للشقاء أسباب وللسعادة أسباب فمن سعيد سعيد بأسباب ومن شقي شقي بشنو بأسباب كما أنه قدر الرزق وكونه عنده في اللوح المحفوظ ولأنك لم تطلع على تفاصيل رزقك السنوي والشهر واليوم ولذلك أنت تسعى وتتخذ لذلك أسبابها ومن هذه الأسباب الدراسة والشهادة والوظيفة والترقي والدكان والتجارة والأعمال الحرة وإلى غير ذلك هل تظنن أنك إذا خرجت غدا الصباح إلى مكان عملك رزقك هذا غير مكتوب ولا مكتوب مكتوب ولا غير مكتوب هل منع كتابة الرزق أو منعت كتابة الرزق السعي أه؟ كون ربنا كتب اي شيء في اللوحة المحفوظ لا يعني أن, أن, أن, أن, أن هذا لا يسعى له واحد تلقاه قولك يا أخي أمكن ربنا كاتبني شقي لا الله كاتبك سعيد هرأي شنو لو واحد ناقش لي قال لي أمكن ربنا كاتبني شنو شقي شفته الشيء شفت انت كلموك به والله ما تكلمون طيب يا زول انت حاكم على نفسك باش مالك يا أخي سعيد ما في زول قال أنا ربنا كاتبني فقرا كان مشيت ولا ما مشيت ما عندي ما بلقى في ذول قال كذا مكتوب ولا مكتوب الزواج ده مكتوب ولا مكتوب مكتوب بتخطب ولا بتخطب البيت وكادوك شاكوش بتزقف تقول أنا في اللوحة المحفوظ ما, ب... ما بعرس ثاني بتقول كده ولا تمشي ثاني هذول قال أنا مكتوب ما بتزوج كونه محجوب عنك هذا أعظم دافع لك من أجل أن من أجل أن تسعى كويس طيب الذريه مكتوبة ولا ما مكتوبة مكتوب في الواحد المحفوظ على ذريتك طيب خلاص ما في زوج ذريتك لو عشر الله بيجيبوا لك واحد بتقدر تحت السرير واحد بتقدر وزير كويس والتالي بتقدر فوق الدولاب المهم متعالج انت قاعد تجيب تك اشوف عدد بوجوك ما قسمتك الا بشنو برضو مكتوب صح اذا الكتابه لا تنافي السعي صح الناس في اي حاجه مقرين بالقاعده دي إلا في الدينيات ما مقردين بها تقول ربنا كتب أي شيء يقول ربما أعمل لي يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له إذن النوع الثاني من أنواع التقدير تقدير اللوح المحفوظ النوع الثالث من أنواع التقدير تقدير الأرحام في الأربعين الثالثة يأمر الله بملك ينفخ فيه الروح كلنا كده أنت وأنا وكل الاجنه اللي في العالم اللي حيتولده ولد ويأمر الملك بكتابة أربع بكتابة أربعة أشياء برزقه واجله وشقي أم سعيد لذلك قال المثل السعادة قبل الولادة صح أو ما صح السعادة قبل شنو قبل الولادة والرعاية قبل الولاية يعني قبل ما تجبه ولي ربنا يوفقك توفيق الله لك قبل أن تسلك السبيل القويم والطريق الصحيح طيب لذلك اقول في هذه الجزئيه بالذات تقدير الرحم لا سبحان الله اخوانا نحن ايماننا ضعيف بجد ما في زوج بتخير إنه الملك ده حسنا كلنا عندنا الأطفال خلي رغبتك انت ما مك حاضر لكن الشفع قد بتكون حاضر مما قال لك عمره شهر الملك قالوا حامل والدا دكتور قالوا شهرين انت بتكون مستشعر إنه الملك ده بينفخ فيه الرس وبيكتب له اي حاجه شقي ام سعيد والرابع عمله وفي رواية ذكر أم أنثى لكن الشيء كله يتكتب ولذلك جاء عند ابن جليل الطبري أن ابن سعود قال غاول الحديث شو ابن سعود لأن الحديث ده مشكل على الناس أول ما قال الحديث قال حدثني الصادق المصدوق مع أنه ما في داعي يقول الصادق المصدوق لأنه أصلا هو شنو صادق وابن مسعود وغيره من الصحابه رووا عن الرسول احاديث كثيره لم يقدموا بمثل هذه المقدمة إنما قدموا بهذه المقدمه لان هذا الحديث حوى امورا غيبيه قد لا يتصورها العقل البشري ولذلك حتى لا يتهم ابن مسعود انه الف هذا الكلام قدم بقوله حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نقفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأمر الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتبه أربعة أشياء وذكرها ابن سعود بن الحديث قال إذا أراد الملك أن ينفخ يسال الله عز وجل يقول اجل كم يموت ميتين بالاشي مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب ثاني جوار وهذا يدل على ان للارحام ملائكه سبحان الله بل في بعض الروايات انه يحملها في كفه وهي نطفه يقول الله مخلقه ام غير مخلقه هذا يحصل في جميع الجن اي والله في جميع الاجنه حتى في الكائنات الله يعلم ما تحمل كل انثى الحشرات والاسود والاتباع والطيور والحيتان الله يعلم ما تحمل كل انثى ولذلك بطل قول القائلين لما قال الله والله إن الله عنده المساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام قالوا الله يعلم ما في الأرحام والطبيب يعلم ما في الأرحام كذب الطبيب لا يعلم ما في الأرحام إلا من ذكرة وأنثى لكن أنا كان كان الطبيب عندي جنا وشافوا لي بالمجادفة الطبية يقول لي ده ذكر أقول له بعيش كم سنة هيزوج بعدين له ما هيزوج حاجيب كم من الذرية، حيسميه منهم، حيساعد ولا حيشقى، حياكل كم لبمة في الدنيا لحد ما يموت، حيشتغل كم جرعة موية، يقدر، يقدر، آه، جميع أخصائي واختصاصي النساء والتوليد في العالم مؤمنهم وكافرهم يختتم في محل واحد، في مرأة واحدة، يعني في، آه، يقول لي دولة. ايوه حيعيش كم حيبقى جد ولا ما حيبقى جد والله نقول لك هزولهوي. دخلنا في الحاجات دي شنو انت قلت ويعلم ما ما اسم موصول وما يف وما لافاده العموم ويعلم عموم ما في الارحام كل شيء في الارحام يعلموا بما يختص بهذا الجنين عمره رزقه سعادته شقاؤه تنقلاته هو جنين ويعلم ما في الارحام ولذلك قال لك الملك يحمله في كفه يقول له مخلقه او غير مخلقه فان قال مخلقه, مخلقة يعني دفاته ما واضح يقول ده خلاقه يا خلاقه يعني ناقص مخلقه معنا ناقصه ونسبه إذا قال مخلقه نزل الدمن بسموه الإجحاط أو الدفاق دافقت وبمقدار وإن قال غير مخلقه كتب كل, كل هذه الأشياء المهم هذا تقدير شنو تقدير رحم المجلس يسأل الله رب سبحانه يقول اذهب إلى اللوح المحفوظ فاستنسخ ما في اللوح المحفوظ امشي ويدوهو الحاجات بتاع يقولون الشافع الفلاني طبعا اسمه ذاته انكم اكلموه لانه انت بيسمي بشي سموه هناك حسيت سموك فلان صالح موسى طاها علي كويس سموك اي حاجة كويس السيدة سموه هناك لا سينة لازم يسموه كده ما بخارفه نهائي ما في ذو سموه هناك اسم يسموه هنا ثاني اسم بروه أها فلان ده كيف الطفل الشافع الفلاني يقوله يعيش كده يموت بعد كده هيتزوج كده يا أخي انت جميل البيت الزواج يجيب لك اسم اكتب عليك قال لك دي معناه في اللوحة المحفوظ مكتوب بذرتك وبعددهم وبعدد نسوانك يعني كانك انت واحدة برضو مكتوبه فينا بنتخيل انه الاولى مكتوبه لكن الثانيه ما مكتوبه دينا الناس ضد التعدد بتخيلوا انه الاولى بيكتبوا لكن الثاني دام بيكتب يعني يعني من وين يعني برضه من اللوح المحفوظ يبقى التقدير الاول تقدير العلمي والتقدير الثاني تقدير اللوح المحفوظ والتقدير الثالث تقدير الرحيم والتقدير الرابع سوق المقادير الى المواقيت سوق المقادير إلى شنو مواقيت بعد تمثيل الحاجات دي ده برضو مكتوب سوق المقادير ودي المقادير اليومية كويس دي المقادير اليومية يتبع عداك الشيء اليومية بيحصل لك حاجة أي حاجة بتحصل لك يوميا دي مكتوبة وأحيانا الموضوع ده عشان يحصل ربنا تكون راجعة في البيت تتغلغل وتتقلقل وتقوم من محلك تقول أنا عندي مشوار مخصوص في خرطوم يا أخي المارة تنسيه وشوف اقول لك يا أخي الليلة اجازه أجاز يا أبوي قنم معنا تقول لا لا موضوع مهم هو لا مهم ولا حاجة لكن أنت بشوفه مهم بس تنزل من الكبردة تعمل حادث حركة ده اسمه سوق المقادير إلى المواقيت بمقا... بمواقيتها بل لو ميقاتك أنت مستعجل ربنا يجيب لك زولي آخر شوية عشان تضرب وتعمل حادث حركه في المواعيد المحددة وده كتير بنصب القدر ده الإنسان كان وظفه وظفه توظيف صحيح يستطيع ان ينمي به الإيمان وان يزيد به اليقين في واحد قال لك شغال في عمارة في الدور السادس وقع وقع من الدور السادس جواجع من السجالة بس ربك رب الخير صادف كوم بتاع رملة جواجع في كوم الرملة الناس جوامو كدا وزارهم صدق يا زول سلام سلام يا زول الحمد لله. قطع شارع الظلط عشان يجيب بارد وحلاوه ووزع جراجع تقطع عقلي قتلته الزول عشان ينزل للعربيه في مواعيده، كان نزل بالسلم ما بحصل ما بحصل المواعيد المكتوبة في اللوح المحفوظ والكتواله جبله في الرحم لازم يقعد ولانه ما مكتوب له ويموت لا يحيا عشان الجسو في معيد محددة يقول لك الزول كان باستحمى في النيب استحموا واخدوا حظهم وطلعوا ولبسوا واحد قال لهم يا اخواني انه رجع تاني يا اخي ما خلاص يا اخي وتأخذنا إلا ارجع يقول لهم يرجع يغرق فيها ما غيرك في المره الاولى لانه المواقيت ودي يوريك دقة القدر يعني المواقيت دي بيتوريك دقة القدر في قصة نشورة جدا يقول لك في وزير باكستاني الوزير الباكستاني ده وزير ملتزم بدينه هو ملتزم بدينه قال رسلوه الى روسيا في مهمه خاف جدا من من تفاصيل الاكل عمل ذبيحتين ذبحت بالطريقه الاسلاميه وحمر وشاهي معه ومشى بالطياره وصل روسيا، وقبل أداء مهمته أراد أن يزور شيخ من شيوخ الإسلام في الجمهوريات الإسلامية هنا هناك المفتي يعني أراد أن يزور المفتي في طريقه للمفتي وهو داخل إلى القرية أو المدينة في المفتي بدأ يسأل عن بيت المفتي أو هو في الطريق. لقيتهم رأى مسكينة وقالت ومعها فال قالت أنها جائعه فاعطاها الدجاجة فأعطاها الدجاجة الدجاجتين أعطائها وصل المفتي وسلم عليه جاءه اتصال من الباكستان أن يقطع الزيارة ويعود فورا قال إنما ساقني الله من الباكستان إلى روسيا لأجل هذه اللقمة والدجاج ولأجل هاتين الدجاجتين لهذه المرأة المسكينة ياخذ الشيطة كان قالوا لك بالرص ما تصدقه الشيطة تصدقه أنت هو قال أقال لك دجاجتين وديه للمرأة ما بمشي ده اسمه سوق المقادير إلى شنو إلى المواقيت إلى مواقيت الأقدار وهكذا والله يا إخواننا والله حكمة الله فينا زود سفر السفر دي كلها يا أخي الجروش اللي خسروها في الرحلة تجيب مليون دجاجه مليون دجاجه شوف ربنا ده يجيب لي مرة رزق أصل وركنه بيقدر على كل شيء ركب وزير طيارة ومؤجرة وكابيلا وقود وفيها طاقم صح أم واستقبالات ونزول مطار وعربات فخمة ده كله أشامرة مسكينة يبودا في جاكتين ربنا كاتب الله في اللوحة المحفوظ لكن لأنه كاتب في اللوحة المحفوظ لا مدة تمشي لها وشوف لا كيف بالنسبة يعني توظيف الإيمان بالقضاء والقدر إنما يزاد به الإيمان لما تعلم دقة هذه المواقيت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا مؤجلا كتاب كتاب معلها الشدة مكتوب سوق المقادير إلى شنو إلى المواقيت إلى السلام يخل الإنسان سبحان الله يعني لما يتأمل أمور مثل هذه المسائل لا يستطيع بالتصور البشري المادي الحاجز الحاسر أن يتصورها شفت في الأجل تبقى يقول لك نسوش أن نسوش أني قنب بس أصر مش كده يعني لأن أشياء شنو مؤقتة برضو في قصه مشهورة جدا في السودان. قل لك في ناس أكبر في لوري كويس وماشي لجهات كوستي لما نجو في الكبري في كبري كوستي في نص الكبري في حدية صغر يعني شايله ثعبان عشان يأكله الضائق منه رما الثعبان ده ما وقع إلا في زول محدد مسكوا بهل عضاء الظلمات يا خشية تصوره يعني الحدية دي ما كان ترميها في أي محل في الكبوت إن شاء الله في الكبوت العربية أني عندما واسع يحر كبر ذات واسع بالله في اللوري وفي اللوري في زلم معين عندما علا شنو سوق المقادير إلى شنو إلى المواقيد وذاته مكتوب أنه يموت بكده ولذلك القدر هو من الأمور المهمة جدا حاول شو الكلام الذي ذكرته لكم خلاصات عبارة عن خمسة قواعد في القدر لو قريت كلام من القيم محتفظ الخمس قواعد والكلام الذي ذكرته لكم ده كله لو حاولت تقرأ كلام من القيم في الرضا أشعر أنك لن تستطيع أن تتوصل لخلاصة مفيدة لانه فيه استطرادات وردود واوجه وكذا طيب حاول ابن القيم ان يناقش اهم قضيه في القدر اخوانا اقول لكم حاجه الناس في القدر عندهم مساله واحده بس الانسان مسير ولا مخير لكن القدر ده فيه جوانب زي ما قلت لك ايمانيه يعني مثلا ناقش ابن القيم الحكمة من خلق خلق لماذا الله خلق الخلق لماذا يخوانا حسنا في ناس الناس بيقولوا إنسان مسير ومخير لعلك في القواعد التي ذكرتها تجد إجابة إنه الإنسان مسير ولا شنو ولا مخير واعتقاد اهل السنة الصحيح أنه مسير في أمور هو مخير في شنو في أمور كويس؟ انت لما تتزوج مسير ولا مخير قلت لأبوك اخطب لي البدي مختار قال لك لا ما بتنفع لا لا والله يا بل بدي كويسة في الناس يقول له أنا غير ما بعرس وكذا ما لك يا ولد يا أخي والله أنا حبيته يقول لك المهم دائرة ومشى و... وجاب الحاجات وجابه الأشياء بتاعته والشياء ذاته اختاره ولا ما وعرسها مكتوبة في اللوح المحفوظ رأي شنو مكتوبه في اللوحة المحفوظ راي شنو انا داير واحد بس ما يتزوج نهائي ويقول مكتوب في اللوحة المحفوظ كده وما يمشي الشغل يقول ده مكتوب في اللوحة المحفوظ اقسم بالله الناس يقولوا مجنون صح المصح يقول ازيته اللوحة المحفوظ ده مالك ومال كله محفوظ يتدخل إنت إنت دخلت شنو لكن ربنا قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وفي ناس شبه النار واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسره انت بنيه انت اتمنى اليسرى انت اذا تمنيت الخير الله بديك له راي شنو لانه وما ربك بظلام انت حبيت انت تتمنى الخير ما ما الشر قل انا ان شاء الله من اهل الجنه لكن واحد يقول لي القبر عاصي ليبرر لمعاصيه يقول لك انا امكن الله كاتبني شقي صحيح انت شبه الشقاء صحيح انت درت في زوجك انت مش الشقاء اذا تمنيته لنفسك دل على انك اردته ولذلك لا يتحدث عن الانسان مسير ومخير الا المبررون إلا أصحاب المناهج التبريرية يريد أن يبرر لمعاصيه لا يريد أن يقول أنا مخطئ والله يتوب علي يقول لك الله كاتب لي يقول لك الله الله كاتب لي يا ربنا كتب كل شيء وقدر عليك هذا تقديرا كونيا اما من حيث التقدير الشرعي قدر لك الخير وامرك بالمعروف ونهاك عن المكر بل أرسل لك الرسل وأنزل إليك الكتب وهكذا لذلك الرضا بالقضاء والقدر ابن القيم ناقش شو قضية مهمة الحكمة الحكمة من خلق الإنسان الله خلق الإنسان لي بل الحكمة من خلق الخلق لأنه فرق بين الخلق والإنسان مش كده الخلق يدخل فجنه إبليس النار النار الله خلقه ولا ما خلقه الجنة الملائكة الكائنات وهكذا حتى في حشرات ما بتظهر إلا في الخريف ربنا خلقها لحكمة يعلمها هو بعد ذلك يجو ناس الأحياء يقول لك التوازن التوازن البيئي حتى في حاجات فوق التوازن البيئي الناس لحد سمعوا يعرفوها أن يرى خلق الكائنات دي وخلق بمقدار يا أخي فيك كائنات تموت في دقائق بس تظهر وتموت طوالي انت تكون عارف الحصص شنو كويس حكمة الله لماذا خلق الله الخلق يرى ابن القيم رحمه الله تعالى شوف ابن القيم يقول شنو يقول خلق الله الخلق لحصول العبودية المتنوحة فخلق إبليس من أجل ظهور عبودية مجاهدة وخلق الكفار لأجل حصول عبودية الجهاد وخلق الخلق ليبذلوا أنفسهم في محابه ومراضيه والطبيعة البشرية في البشر مشتمله على الخير والشر والطيب والخبيث داخل النفس الواحدة وهي كامنة فجعل الخلق وإبليس والجنة والنار لاستخراج مكنون عبودية الدعاء وعبودية الخضوع وعبودية الجهاد وعبودية الصبر عند المصائب وعبودية الشكر عند النعم ليحقق العباد عبوديه وتقرما الى ربهم ومعنى القاعده الاولى او القواعد الاولى لا يسال عما عما يفعل وهم يسالون اذا خلق الله عز وجل الخلق والدليل على ذلك الملائكه قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لكن هنا تظهر عبوديه قال اني اعلم ما لا تعلمون الملائكه برضو قالوا ليه يعني يكون في ناس قال لهم دزت فوق اشياء زون يقتلوا يمشي الجنه اهله يصبروا اهل المقتول يعفوا وينالوا درجات عند الله وهكذا لوجود عبوديه المجاهده وعبوديه المدافع. طيب بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى يحدث عن ظهور آثار نعمة الله على خلقه المنع والعطاء والإحياء والإماتة بل من آثار أفعال الله على عباده ما في أفعال العباد مش كذا والذي ما واضح ما, ما نعمل أشياء صح لكن ربنا برضو بيعمل أشياء خلق الخلق ليرحمهم وليذنبوا وليتوب عليهم إذن لله حكم كثيره جدا في خلق الخلق بعضها نعلمها لما ظهر لنا وبعضها لا نعلمها طيب بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى يحدث عن خلاصة هذا المقام مقام الرضا ما هي الأسباب الداعية لمقام الرضا يعني بخليك ترضى شنو ما انت داير حاجات تحملك على الرضا مش كده هذه الجزئية ابدع فيها العلامة ابن القيم الأسباب التي تدعو العبد أن يرضى بأخذار مولاه وأن يسلم نفسه له ستين سبب ستين يعني كلام مقنع وراقي جدا طيب السبب الأول قال العبد اسم هذا الكلام يرضى بالله طبعا إخواننا ما ماذا وحد الكلام الفائد في الرضا الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله والرضا بالله رضيت بالله شنو ربا معناها ان ترضى بتدبيره وتصريفه والرضا عن الله عما يفعله بك وعن شرعه رضي الله عنهم ورضوا عنهم في نصر رضي عن ربنا من حبه له وقلنا أن ابن القيم رحمه الله يقول أن الرضا بالله مقدمته محبته ثم تعظيمه لأن من أحب الله عظمه ثم طاعته لأن المحبة تولد التعظيم والتعظيم يولد أشنو؟ الطاعة طيب أول شيء يدفع العبد للرضا أن العبد مفوض مفوض لربه في كل شيء أو مفوض ربه في كل شيء فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله المفوض يرضى إيه توقيت تفوضني فوضتك خلال رب العالمين ذو الجلال والإكرام ولله المثل الأعلى لو قلت إيه أنا فوضتك في الموضوع ده ومشيت وجبت الموضوع بغير ما كنت تريد وتشتهي بطلط مركان مفوطني والتفويض مبناه على الثقة متى تفوض انت تفوض اي زور لو زوجك فوضني وانت خايف منه تفوض لكن اذا وثقت بعلمه واخلاقه وعقله وتصرفاته تفوضه انت مفوض لربك وهذا لازم لك ان ان ترضى دواحي الاستخاره التفويض واضح جدا يا والله يا اخواننا الاستخاره دي انا حاسس ان الناس ما قاعده مع التعامل الصحيح ياخي اخي الاستخاره دي معانيها راقيه راقيه لدرجه بعيده جدا فيها معاني العبوديه لله تماما والثقه والتفويض ثانيا العبد يرضى باقدار الله لأنه يعلم أنه لا تبديل لأقدار الله ابدا والدليل رفعت الأقلام إنت مقتنع يعني كانت بشتنت وجهجت دريح من هو يعني ويغيور عليك طبعا يا إخوانا الشيعة أعوذ بالله الرافضة يعتقدون اعتقاد القدرية أن أمر الله أنف أن أمر ونوف يعني لما انتجه حاجة في الكون والعبد يعمل حاجه ربنا بتفاجأ بها كأنها لأول مرة بل يذهبون إلى أبعد من هذا الاعتقاد الفاسد يقولون بأن الله يفعل الفعل ويقدر الشيء ثم يظهر له العيب في هذا الفعل فيرجع عنه ويمكن أن يرجع عما قدر وذي عقيدة فاسدة أقدار الله على العلم والحكمة كلها حكيمة ولذلك لا يرجع قبض أرواح الأنبياء قبض أرواح المرسلين وهكذا قدر أن يموت انبياء ذبحا وما في ذلك من خلل إنما هذا على الحكمة التامة والعلم الكامل سبحانه وتعالى ولذلك من علم أن كل من المصيبة والنعمة بقضاء سابق وقدر حتم ليس له إلا أن يسلم ويرضى ولا ما يرضى يا أخوان الرضا أعلى من التسليم إن توقيت تسلم تقول ما في مشكلة خلاص لكن كون ترضى معناه من جوا مرتاح طالما ذلك كتب الله وما تبدل بتكون مرتاح يا أخوان هذا الفرق بين التسليم وبين الرضا الرضا طبعنينا وسكينه في النفس والله إخواننا اخوانا انا شفت زول الزول ده في ظرف شهر في كل اسبوع كان بموت زول اخوه وجناه ولده ومرته حاجه ذات عجيبه خلاص قلت لي يا اخي كيف ربنا يصدرك هذا اللي راسه كده قال لي ما عندي مانع لو قرضهم كلهم أحمدوا واشكر أصمع عندما نعقل لي تمام ياخد راضي رضا ما فيه تلقاه دموع جاري يقول اصبر أصبر خير إن شاء الله يقول خير أصبر لكن بجوة ما مرتاح مقلك كويس فدا ما عنده رضا لكن المؤمن طالما علم أن أقدار الله لا تبدل وأن كلماته لا تتغير كلماته التي يعنيها الكلمات الكونية القدريه ما كتب رفعت الأقلام وجفت الصحف ثاني في لم يبق إلا التسليم والرضا ثالثا يا سلام من الأسباب الداعية للرضا أنك عبد محض عبد بغير مصالح بل مصالحك عند ربك فالعبودية المحضة تقتضي ألا يسخط من أقدار سيده بل يتلقاها بالرضا وخاصة إذا كان سيده مشفقا وناصحا ومحسنا وبارا وطيبا ومن ذلك رضا الطفل بالعقوبات من أبيه شاف حق صغير كان عمل غلط جبته دقيته بيأخذ بكيته يقول لك الديني أشتري مصاصة أنت زول ما دقوك أنت كده ما لك ما دقوك حسك قبل شوية أنا والله كان منك مقاشر منه حاجة زي ما حصل حاجة ذاته ليه لانه ده منزوع منه المنازعات أنت عارف المشكلة العباد ليه الفلهمة ليه إلا اعرف الله قال كده ليه للذكري مستحظ الانثيين ليه ما يدوها ذك شوى يزوري انت عبدي ولا ولا سيد ولا شريك منازع يحكي لك الذكر من تحضر الإنسان خلاصة أنا فشل يكفئينه الله جعل يعني كان هناك ألف فوقها معلش الكامل ده مسطى في القرآن وللذكرى مثل الحفظ الأنسان شو زر بيقول ليه إذا يكون مجرم ده ما هو عبودية العبودية المحضة تقتضي التسليم مع الرضا أشكذا قال ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما رابعا يا سلام من الأمور الحاملة للعبد على الرضا أنه محب لمولاه ومحب لسيده والمحب الصادق يرضى بما يعامله به حبيبه قال لك الشبل جاءه طلابه وتلاميذه قالوا نحن نحبك قال نحن نحبك فحذقهم بالحجارة شار الحجار ورماهم بالحجاره قالوا جارين قال كذبتم لو احببتموني صبرتم على أذاي ما المحب ده ما تعمل ما مش منك ما فرقت وذي من الأشياء اللي بتخلي الشافع بالله يدقه ايجي تاني نو لأبو عشان كده في المثل السوداني يقول لك دقا بيجيك شنو راجع دقا بيجيك شنو راجع ولذلك المحبة خامسا وهذه لطيفة قال ابن القيم ما يحمل العبد على الرضا بأقدار ربه جهل العبد بعواقب أموره السبب جهل العبد بالمستقبل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا بعدين انت ممكن تقول انا بس الموضوع ده في, في كل خيبه بس في الوظيفه دي. تخش تبقى ليك وبالي حاصل ما حصل حتى حاصل ما حصل اذا اذا كنت جاهلا بالامور ينبغي اولا ان تعترف بجهلك كعبد ثم بعد ذلك ترضى بما قدر لك وليس لك أن تنازع لأنك جاهل بالمستقبل وربك مطلع على ما لم تطلع عليه أنت طيب نقوم نكتفي بالخمسة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وتسليم.